ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفتهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض